بسم الله الرحمن الرحيم أجلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقين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 112. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 113. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 مثلهم كمثل الذي استوقدناهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بن 117. وتركهم في ظلمات لا يبصرون 118. بكم عمي فهم لا يرجعون 119. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر 111. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 112. والله محيط بالكافرين 113. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 117. وربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 118. <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء أم فأخرج به من السموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداه وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتو بصورة من مثله فأتو بصورة من مثله ودعوش هذاكم من دون الله إن كنتم صادقين. فَإِلَّا مَنْ تَفْعَلُ وَلَنْ تَفْعَلُ بَدَّكُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ 119. وإن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 110. كلما غزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي غزقنا من قبل وأتوا به متشابها 111. ولهم فيها أزوال مطهرة وهم فيها خالدون 112. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما 117. وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم 118. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 119. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا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 يجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويستكدمها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئُهُم بِاسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا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 114. فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 115. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي 119. كلمات فتاب علي إنه هو التواب الرحيم 110. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 هم فيها قاولون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياه يفرهبون.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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الركيع أتأمرون الناس بالبر وتن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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 119. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 111. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُقَتَّلُوا أَمْ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 وَسَنزيدُ المُحسنينَ فَبَدَّلَ الَّذينَ ظَلَموا قَوْلا غَيرا الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلنا عَلَى الَّذينَ ظَلَموا رِجزا فَأَنزَلنا عَلَى الَّذينَ ظَلَموا رِجزا مِنَ السَّماءِ بِمَا كانو يَفسقون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 120. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 121. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعضة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَتَخَذُ نَهْزُ وَ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 118. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فَافْعَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ قَالُوا دُعْ لَنَا رَبَّكَ يُبِينُ لَنَا مَا لَونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ اللَّونُ هَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ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 هَـبَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا 112. والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 119. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 110. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 114. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا 115. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 117. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 118. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظهرون عليهم. بالاثم والودوان وان ياتوكم مسارات فادوهم وان ياتوكم وهو محرم عليكم إخراجهم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 119. وليفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَتُكَلِّمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْتَ تَقُولُ أُنزِلَ عَلَيَّ رُوحُ الْقُدُسِ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 وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم ساب البينات ثم اتخذتم العجل بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 من كان عذو لله وملائكته ورسله وجبريل عمكَ لَفَإِنَّ اللَّهَ عَذُوُ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيْنَتْ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 119. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 110. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به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 111. وللكافرين عذاب أليم 112. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 113. والله يختص برحمته من يشاء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 119. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 110. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 111. أم تريدون أن تفألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّكَتْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى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 112. إن الله بما تعملون بصير 113. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 114. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 يدخلوها إلا قايفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وللله المشرق والمغرب، فأينما تول فثم وجه الله.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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 110. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 118. وبئس المصير 119. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم 117. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 118. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصَّبْها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إِنَّ اللَّهَ خَفَافَلكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ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 112. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإشحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون 113. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 119. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإشحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي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 وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحا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 111. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 112. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 112. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت 119. وإن كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبينه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إلمانكم إِنَّ اللَّهَ حَدِىثُ النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فِلْتًا تَرْضَاهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يفهمون الحق وهم يعلمون 118. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 119. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 110. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 أنتم فواللوج هٌكم شقره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم من يعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 119. إنا لله وإنا إليه راجعون 110. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون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 الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وما كونهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ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 نزل الله من السماء ما إن فأقيابه الأرض فأقيابه الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتقصير في الرئة. وتصير في الرياح والسحب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداذا يحبونهم كحب الله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 إنه لكم مَعَادٌ مبين إنما يأمركم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنزَلَ سَلَمُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْحَمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَعُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِكُوا بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً قُمْ بُكْمُ النُّعْمَةِ فَهُمْ لَا يَعْتَنُونَ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 الر غي وذن ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتقون ما أنزل الله من الكتاب ويشتئون به ثمن قليل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 وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ورمى السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتّسّكَت والموحون بعهدهم إذا عاهدوا والموحون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البكى 118. والمتاء وحين البحر 119. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عبي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتبى بعد ذلك فله عذار أليم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 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّقْتَنٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا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 112. أياما معدودات 113. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 114. وعلى الذين يطيقونه كدية طعام مسكين فَمَن تَقَوَّعَ غَيْرَهُ فَهُوَ غَيْرُهُ وَأَن تَقُومُوا غَيْرَ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ تَعْرُومَضَنَ الَّذِي أُنْذِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّل بنات وبينات من الهدا والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليقم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى. 111. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 112. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمن بي لعلهم يرصدون أحلل لكم ليلة الصيام وغفرت إلى نساءكم.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 وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلو بها إلى الحكام وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فرقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.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 114. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 115. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد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 117. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 118. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 112. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 113. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضَلَالَةٍ أَمْغَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 114. الله عزيز حكيم 115. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر 116. وإلى الله ترجع الأمور 117. تلبني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 117. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 118. يسألونك ماذا ينفقون 119. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 110. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 111. كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 إن الذين آمنوا والذين هاجا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا 115. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 117. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فافو فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن إن الله سميع عليم، والمقلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقوو، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن.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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامسات بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه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 ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعقلوهن ان تنكحن ازواجهن اذا ترى ضا بينهم بالمعروف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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ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 ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 112. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 113. واعلموا أن الله غفور حليم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 وَأَن تَفُو أَقْرَضُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْقَى وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 112. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 114. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم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 والله يقبض ويرسل واليه ترجعون الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَلِكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِن لا من اغتر فغته بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 120. قال الذين يظنون أنهم ملاكوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 119. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 110. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 117. مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 118. الله لا 114. وهو الحي القيوم 115. لا تأخذه سنة ولا نوم 116. له ما في السماوات وما في الأرض 117. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفّ بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوث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 117. ويخرجونهم من النور إلى الظلمات 118. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 119. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه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 قَالَ اِذَا ٱللهُ مُفْتِنَ ٱلنَّاسَ فَاَكِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ 119. أو كالذي مر على قوية وهي قاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت 114. قال لبست يوما أو بعض يوم 115. قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 116. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 114. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقُمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُلْ أَرْبَعَةً مِنْهُ 114. طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا 115. وعلم أن الله عزيز حكيم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 112. والله واسع عليم 113. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم 117. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 112. والله غني حليم 113. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رآء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 119. كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصيط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 نَتُمْ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَى بِالتَّجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَاءُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولس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 119. وما يذكر إلا أولو الألباب 110. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 114. وما للظالمين من أنصار 115. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي 116. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 117. عنكم من 117. والله بما تعملون خبير 118. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 119. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم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 اصيوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسمهم الجاهل أغنى من التعف في تعفهم بسيماهم 119. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا 110. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 111. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين 113. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 فَلتُبْ وَلْيُثْبِتْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيُثْبِ وَالْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَ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 ذالكم أقسق عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى أن لا ترتقوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تتطبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتب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 هُوَ يُحَاسِبُكُمْ بِالَّذِي كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُؤْتِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أغطأنا 119. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 110. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 111. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 120. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 121. الله العظيم